الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين رجوع إلى الوراء بحث بحثناه ما أجل قبل ليلتين أو أو شيء من هالقبيل ثم لاحظت دفتري رأيت أن دفتري فيه خلل يعني ما كاتب أنا في الدفتر فيه خلل ولا أعلم أنه في بياني لي كنت ابين هم كان أكبر هذا الخلل أو لا ما أجل وأحد الاخوه جاءني وقال هذا الكلام غير صحيح اعترض ببعض الاعتراضات هذه الاعتراضات نبهتني إلى الخلل الموجود في دفتري ولا أعلم هذا الخلل في لساني كان موجود أو لا أنا صفظاً للأمانة حتى اجزم انني وضحت المطلب بشكل كامل ذاك البحث أكرر الآن إن شاء الله حتى إذا كان هناك خلل الخلل ينتفي الصورة الرابعة من الصور التي قلنا أنها جزء من صور الدواران بين النفسيه والغيرية الصورة الصوره الرابعه ان نعلم اجمالا بان الوضوء اما واجب الوضوء مثلا اسم الوضوء اما واجب نفسي او واجب غيري لما هو معلوم الوجوب على كل حال كالصلاه مثلا اما ان الوضوء واجب نفسي أو أن الصلاة مغيرة به وواجب غيري للصلاة قد ذكر المحقق النائمي على ما شرحنا ذك الليلة إلى هذا الحد موجود كان في ذك الليلة أن أصل وجوب الصلاة وكذلك وجوب الوضوء معلوم ويقع الشك في تقييد الصلاة بالوضوء فتجر براءته عن هذا التقيت ونتيجة ذلك نتيجة نفسية فبإمكانه أن يتوضأ ويصلي كيف كيفما اتفق سواء توضأ قبل الصلاة أو بعدها وناقش السيد الخوئي إلى الآن هالمقدار كنا قارين ذلك الليلة ناقش السيد الخوئي رحمه الله في ذلك بأنه يعلم إجمالا إما بالوجوب النفسي للوضوء أو الوجوب النفسي الضمني لتقيد الصلاة بالوضوء وهذا علم إجمالي منجز فالبراءة عن تقيد الصلاة بالوضوء تتعارض مع البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء و 300 فيجب الاحتياط بايقاع الوضوء قبل الصلاه قال استاذنا الشهيد كانما الخلل كان اذا كان اكو خلل بسمعري الخلل كان في نقلنا لكلام استاذنا الشهيد طبعا الكلام موجود في الكتاب قال أستاذنا الشهيد أن هذا الإشكال قابل للدفع في صورة وحدة الواقع إن كانت الواقعة واحدة هذا الإشكال يقبل الدفع بناء على مبنى للمحقق النائمي في باب تنجيز العلم الإجمالي المختار عندنا وذلك المبنى عندنا يعني عند أستاذنا مقبول وتوضيح ذلك أن المحقق النائمي قد بنى على أن جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يمكن عقلا للمكلف الاستناد إليها جميعاً الأصول الترخيصية تكون بنحو لا يستطيع لا يستطيع المكلف أن يستند إلي إليها جميعا في عرض واحد والذي ينجر إلى المخالفة القطعية إن كان هكذا هو ما, ما ممكن إلا إجراء بعضها وذلك البعض ما يؤدي إلى المخالفة القطعية إن كان هكذا فيجري نجل براءة إما هذه البراءة أو تلك البراءة ما دام ما يمكن الجمع. بينهما وما نحن فيه عند فرض عدم تعدد الواقع من هذا القبيل إن كانت الواقع لا تتعدد واقعة واحدة لا تقبل التعدد من هذا القبيل السير. اصلا ما ممكن العمل بالبراءتين نعم مع تعدد الواقع خب يمكن في بعض مرات يعمل بهذه البراءة وفي بعض المرات يعمل بتلك البراءة هذا ممكن ويؤدي إلى المخالفة القطعية وبالتالي يكون العلم الإجمالي منجزا. فما نحن فيه عند فرض عدم تعدد الواقع من هذا القبيل فإن المكلف لا يمكنه أن يستفيد في واقعة واحدة واقعة لا, لا تتكرر لا فإذا مرة تقع لا يمكنه أن يستفيد في واقعة واحدة من الأصل في كلا طرفي العلم الإجمالي أي من أصل براءة عن الوجوب النفسي للوضوء وأصل براءة عن التقيد في وقت واحد وفي في واقعة واحدة واحد إما يأخذ هذا أو يأخذ تلك وذاك ما معارض لأنه لا يخ وفي هذا الواقع... في هذا الواق في فرض وحدة الواقعها هكذا سيكون لماذا لأنه لا يخلو أمره في واقعة واحدة من أنه يصلي أو يترك الصلاة إما أن يصلي أو يترك الصلاة ارتفعوا النغيمين هما ممكن إما أن يصلي أو يترك الصلاة فإن ترك الصلاة فالبراءة عن التقيد لا تفيده فإن عقاب ترك الصلاة مسجل عليه لا محاله، وليس هناك عقاب آخر ينتفى بالبراءة عن التقييد إذ لا يمكن أن ينفى هذا البراءة أصل العقاب ولا عقاب ثاني أما الأول فلأن ترك الوضوء يستلزم مخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال على كل تقدير ولا تأمين عن العقاب على المخالفة القطعية وأما الثاني فلأنه نقطع بعدم تعدد العقاب فلأنه في فرض الاتيان بالصلاة يقطع بعدم عقاب ثاني إذ لا يحتمل في الوضوء أن يكون واجبا نفسيا وقيدا للصلاة في وقت واحد وليس الواجب النفسي الذي يترك عند تلك الوضوء إلا واجبا واحدا فيحتمال تعدد العقاصا ما موجود وهو الوضوء أو تقييد الصلاة بالوضوء لأن المفروض اتيانه بأصل الصلاة وعليه فلا يقع التعارض بين البراءتين ويستفيد فقط هذه الجملة أظن ما ذكرت هذه الليلة ويستفيد فقط من البراءة من الوجوب النفسي للوضوء إن ترك الصلاة ويستفيد يشك أن الوضوء هل له وجوب نفسي حتى حتى لو ترك الصلاة يجب أن يتوقع يستفيد من من البراءة من الوجوب النفسي للوضوء هذا فيما لو ترك الصلاة ولا يحل الحال ما دام يباقع واحد إما أن يترك أو يفعل فإن ترك هذا يستفيد فقط من البراءة من الوجوب النفسي للوضوء ولا معاولة لها وإن أتى بالصلاة أما إن فعل الصلاة فالبراءة عن الوجوب النفسي للوضوء لا تفيده إذ لا يمكن أن ينفي بهذه البراءة أصل العقاب ولا عقاب ثاني أما الأول فلأن ترك الوضوء يسرز من مخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال فهذا بابهم مسدود على مخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال على كل تقدير وأما الثاني فلأنه يعني عقاب ثاني فلأنه في فرض الاتيان بالصلاة يقطع بعد العقاب ثاني إذ لا يحتمل في الوضوء أن يكون واجبا نفسيا وقيدا للصلاة في وقت واحد هذا ما محتمل حتى يتعدد العقاب وليس الواجب الذي يترك عند ترك الوضوء إلا واجبا واحدا وهو الوضوء اما الوضوء او تقيد الصلاه بالوضوء لان المفروض اتيانه باصل الصلاه اصل الصلاه اتابع فلا يبقى الا رقاب واحد إما على، سواء على الوضوء او على, على تقيد الصلاه بالوضوء لان المفروض اتيانه باصل الصلاه فلا يقع التعارض بين البراءتين ويستفيد فقط ايضا هذه الجمله كانت ساقطه عنه عن دفتري ويستفيد فقط من البراءة من تقييد الصلاة بالوضوء يشك أنه الصلاة متقيد بالوضوء أو لا وقد صلى يجري البراءة عن تقييد الصلاة بالوضوء نعم لو تعددت الواقع هذا بعد نعم لو تعددت الواقع قرأنا هذه الليلة نعم لو تعددت الواقع امكنه أن يصلي في افلاهما ويترك في الأخرى فيستفيد من كلتا البراءتين وعندئذ إشكال السيد خوي هنا يرد لأنه يستفيد من كلتا البراءتين هذا الذي اردت تكراره حفظا للأمانة وعندئذ ما أعد ذاك الأخ الذي جاء وأشكال إن كان لازال مع هذا هذه لل... الإضافات إذا هو موجود وهم عندي إشكال خلي يجي يتفقد ويبين الإشكال وإلا إذا ارتفع ارتفع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته